رواه البخاري ومسلم هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من ر و ا ي ة ا ل أ ع م ش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن ابن مسعود وفي ر و ا ي ة لمسلم التارك ل ل إ س ل ا م بدل قوله لدينه وفي هذا المعنى أ ح ا د ي ث م ت ع د د ة فخرج مسلم من حديث ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن مسعود وخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم كفر بعد إسلامه أ وفي زنى بعد إحصانه ن بعد أو قتل س ا ب غ ر نفس و ف ي ر و ا ي ة للنسائي رجل زنى بعد إ ح ص ا ن ه فعليه الرجم أ و قتل عمدا فعليه القول أ و ارتد بعد إ س ل ا م ه فعليه القتل وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ر و ا ي ة ابن عباس و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ن س وغيرهم وقد ذكرنا حديث أ ن س فيما تقدم وفيه تفسير أ ن هذه الثلاث خصال هي حق ا ل إ س ل ا م التي يستباح بها دم من شهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله والقتل بكل و ا ح د ة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين أ م ا زنا الثيب ف أ ج م ع المسلمون على أ ن حده الرجم حتى يموت وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا و ا ل غ ا م د ي ة وكان في القران آ ن ل ذ ي س خ لفظه والشيخ و ا ل ش ي خ ة إ ذ ا زنيا فارجموهما ا ل ب ت ة نكالا من الله والله عزيز حكيم وقد استنبط ابن عباس الرجم من ا ل ق ر آ ن من قوله تعالى يا أ ه ل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قال فمن كفر بالرجم فقد كفر ب ا ل ق ر آ ن من حيث لا يحتسب ثم تلا هذه ا ل آ ي ة وقال كان الرجم مما أ خ ف و خرجه النسائي والحاكم وقال صحيح ا ل إ س ن ا د ويستنبط أ ي ض ا من قوله تعالى إ ن ا انزلنا ا ل ت و ر ا ة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أ س ل م و ا للذين هادوا إ ل ى قوله و أ ن ح ك م بينهم بما أ ن ز ل الله وقال زهري بلغنا أ ن ه ا نزلت في اليهوديين ا ل ذ ي ن رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ي أ ح ك م بما في ا ل ت و ر ا ة و أ م ر بهما فرجما وخرج اليهوديين وقال البراء رجم مسلم من فأنزل الله في في صحيحه حديث حديثه قصة بن عازبة يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر وانزل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون في الكفار كلها وخرجه الامام احمد وعنده فانزل الله لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إ ل ى قوله إ ن أ و ت ي ت م هذا فخذوه يقولون ائتوا محمدا ف إ ن أ ف ت ا ك م بالتحميم والجلد فخذوه و إ ن أ ف ت ا ك م بالرجم فاحذروا إ ل ى قوله ومن لم يحكم بما انزل الله ف أ و ل ئ ك هم الكافرون قال في اليهود وروي من حديث جابر قصه رجم اليهوديين وفي حديثه قال فانزل الله فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم إ ل ى قوله و إ ن حكمت ف ح ك م بينهم بالقسط وكان الله تعالى قد أ م ر أ و ل ا بحبس النساء الزواني إ ل ى أ ن يتوفاهن الموت أ و يجعل الله لهن السبيل ثم جعل الله لهن سبيلا ففي صحيح مسلم عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد م ئ ة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد م ئ ة والرجم وقد أ خ ذ بظاهر هذا الحديث ج م ا ع ة من العلماء و أ و ج ب و ا جلد الثيب م ئ ة ثم رجمه كما فعل علي ب ش ر ا ح ة ا ل ه م د ا ن ي ة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها ب س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن كتاب الله فيه جلد الزانيين من غير تفصيل بين ثيب وبكر إلى الله جلد أن من كتاب وجاءت ا ل س ن ة برجم الثيب خ ا ص ة مع استنباطه من ا ل ق ر آ ن أ ي ض ا وهذا القول هو المشهور عن ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله و إ س ح ا ق وهو قول الحسن و ط ا ئ ف ة من السلف وقال منهم إن كان شيخين رجما وجلدا وإن الطائفة كان الثيبان رجما كانا منهم إن شيخين شابين رجما بغير جلد ل أ ن ذنب الشيخ أ ق ب ح لا سيما بالزنا وهذا قول أ ب ي بن كعب وروي عنه مرفوعا ولا يصح رفعه وهو رواية عن أحمد وإسحاق أيضا وأما فمعناه بغير أيضا النفس بالنفس أن المكلف إذا قتل نفسا عن عمدا أن أحمد حق قتل فانه يقتل بها وقد دل ا ل ق ر آ ن على ذلك بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أ ن النفس بالنفس وقال تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ويستثنى ا بالأنثى ل أ ن ث ى و من عموم قوله النفس بالنفس صور منها أ ن يقتل الوالد ولده فالجمهور على أ ن ه لا يقتل به وصح ذلك عن عمر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه م ت ع د د ة وقد تكلم في أ س ا ن ي د ه ا وقال مالك إ ن تعمد قتله تعمدا لا يشك فيه مثل أ ن يذبحه ف إ ن ه يقتل به و إ ن حذفه بسيف أ و عصا لم يقتل وقال البتي يقتل بقتله بجميع وجوه العمد للعمومات ومنها فالأكثرون أن يقتل الحر عبدا يقتل على أ ن ه لا يقتل به وقد وردت في ذلك أ ح ا د ي ث في أ س ا ن ي د ه ا مقال وقيل يقتل بعبد غيره دون عبده وهو قول أ ب ي ح ن ي ف ة و أ ص ح ا ب ه وقول ي يقتل ل بعبده ع عن ب د غيره رواية وهو ا ث و وقول ر ي ط ا ئ ف ة من أ ه ل الحديث لحديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه وقد ط ع ن ا الإمام فيه م أ ح وغيره وقد أ ج م ع و ا على أ ن ه لا قصاص بين العبيد و ا ل أ ح ر ا ر في ا ل أ ط ر ا ف وهذا هذا الحديث يدل على أن م ط ر ح ل ا يعمل به وهذا مما يستدل به على أ ن المراد بقوله تعالى النفس بالنفس ا ل أ ح ر ا ر ل أ ن ه ذكر بعده القصاص في ا ل أ ط ر ا ف وهو يختص ب ا ل أ ح ر ا ر ومنها أ ن يقتل المسلم كافرا ف إ ن كان حربيا لم يقتل به بغير خلاف ل أ ن قتل الحربي مباح بلا ريب و إ ن كان ذميا أ و معاهدا فالجمهور على أ ن ه لا يقتل به أ ي ض ا وفي صحيح البخاري عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر وقال أ ب و ح ن ي ف ة و ج م ا ع ة من فقهاء الكوفيين يقتل به وقد روى ربيعه ة عن عن ابن البيلماني عن النبي ا صلى ل ل ع ل وسلم ي ه أ ن ه قتل رجلا من أ ه ل ا ل ق ب ل ة برجل من أ ه ل ا ل ذ م ة وقال أ ن ا أ ح ق من وفى بذمته وهذا مرسل ضعيف قد ضعفه الإمام أحمد وأبو عبيد وإبراهيم الحربي والجوزجاني وابن المنذر والدار وقال تقوم وصل ضعفه به المنذر إذا الإمام الحربي ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث مرسل أحمد ضعيف ضعيف عبيد قطني قد حجة فكيف بما يرسله وقال الجوزجاني إ ن م ا أ خ ذ ه ر ب ي ع ة عن إ ب ر ا ه ي م ا بن أ ب ي يحيى عن ابن المنكدر عن ابن البيلماني وابن أ ب ي يحيى متروك الحديث وفي مراسيل أ ب ي داود حديث آ خ ر مرسل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلما بكافر قتله غ ي ل ة وقال أ ن ا أ و ل ى و أ ح ق من وفى بذمته وهذا مذهب مالك و أ ه ل ا ل م د ي ن ة أ ن القتل غ ي ل ة لا تشترط له المكافاه أ ة فيقتل فيه ل ل بالكافر وعلى م م س ذ ا ابن البيلماني أيضا على تقدير صحته ومنها أن يقتل الرجل امرأة فيقتل بها بغير خلاف حمل حديث صحته على يقتل فيقتل تقدير بغير أن وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن الرجل يقتل ب ا ل م ر أ ة وصح أ ن ه صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا قتل ج ا ر ي ة و أ ك ث ر العلماء على أ ن ه لا يدفع إ ل ى أ و ل ي ا ء الرجل شيء وروي عن علي أ ن ه يدفع إ ل ي ه م نصف ا ل د ي ة ل أ ن د ي ة ا ل م ر أ ة نصف د ي ة الرجل وهو قول ط ا ئ ف ة من السلف و أ ح م د في روايه ة ع ن وأما المفارق التارك لدينه ج عنه ة فالمراد م به ترك وارتد الإسلام ع ن وفارق وإنما في جماعة المسلمين كما جاء التصريح بذلك في حديث عثمان وإنما استثناه الشهادتين مع من يحل دمه من بذلك يحل أهل حديث باعتبار ما كان عليه قبل ا ل ر د ة وحكم ا ل إ س ل ا م لازم له بعدها ولهذا يستتاب ويطلب منه العود إ ل ى ا ل إ س ل ا م وفي إ ل ز ا م ه بقضاء ما فاته في زمن ا ل ر د ة من العبادات اختلاف مشهور بين العلماء وأيضا فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين يترك فقد مشهور مقر دينه وهو بين ويدعي ا ل إ س ل ا م كما إ ذ ا جحد شيئا من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م أ و سب الله ورسوله أ و كفر ببعض ا ل م ل ا ئ ك ة أ و النبيين أ و الكتب ا ل م ذ ك و ر ة في القران آ ن مع ل ل بذلك البخاري ع ع م وفي صحيح البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقتلوه ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر العلماء بدل بين عن من دينه عند عليه وسلم صلى في فرق أكثر ومنهم من قال لا تقتل ا ل م ر أ ة إ ذ ا ارتدت كما لا تقتل نساء أ ه ل دار الحرب في الحرب و إ ن م ا تقتل رجالهم وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وجعلوا والجمهور فرقوا بينهما وجعلوا بينهما سبقه ولهذا عنه أهل الكفر الطارئة كالأصلي الطارئة لما الإسلام بالردة لا يقتل يقتل أغلظة الحرب أبي حنيفة من من من ك التارك ش ي الفاني ي خ والزمن والأعمى ولا ق ل و ن في ل ح ب وقوله وسلم صلى الله عليه ل ا ا ت ر لدينه المفارق ل ل ج م ا ع ة يدل على أ ن ه لو تاب ورجع إ ل ى ا ل إ س ل ا م لم يختل ل أ ن ه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه ولا مفارق للجماعه ة فإن استثناء قيل بل ذ ا ممن يعصم دمه من أ ه ل الشهادتين يدل على أ ن ه يقتل ولو كان مقرا ر بالشهادتين كما كما حكي ذلك المحصن المرتدة يحمل من ممن الإسلام الزان وقاتل النفس وهذا يدل على أن لا الحسن ارتد لا يقتل يدل تقبل تقبل توبته توبته على على ولد على أن عن أن فإنه أو و إ ن م ا تقبل ت و ب ة من كان كافرا ثم أ س ل م ثم ارتد على قول أ ط ا ئ ف ة من العلماء منهم الليث بن سعد و أ ح م د في ر و ا ي ة عنه و إ س ح ا ق قيل إ ن م ا استثناه من المسلمين باعتبار ما كان عليه قبل م ف ا ر ق ة دينه كما سبق تقريره وليس وقاتل كالثيب الزاني وقاتل النفس لأن هذا قتلهما وجب ع ق و ب ة لجريمتهما ا ل م ا ض ي ة ولا يمكن تلافي ذلك و أ م ا المرتد ف إ ن م ا قتل لوصف قائم به في الحال وهو ترك دينه و م ف ا ر ق ة ا ل ج م ا ع ة ف إ ذ ا عاد إ ل ى دينه و إ ل ى م و ا ف ق ة ا ل ج م ا ع ة فالوصف الذي أ ب ي ح به دمه قد انتفى فتزول إ ب ا ح ة دمه والله أ ع ل م فإن قيل فقد خرج النسائي من حديث عائشة عن ا ئ ش ة ع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إ ل ا ب إ ح د ى ثلاث خصال زان محصن يرجم ورجل قتل متعمدا فيقتل ورجل يخرج من ا ل إ س ل ا م حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى يصلب الأرض أو أو وهذا من يدل على أ ن المراد من جمع بين ا ل ر د ة و ا ل م ح ا ر ب ة قيل قد خرج أ ب و داود حديث ع ا ئ ش ة بلفظ آ خ ر وهو أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا في إحدى ثلاث امرئ محمدا زنا يشهد في يرجم إحدى إحصان دم بعد فإنه أن وأن ورجل خرج محاربا لله ورسوله فانه يقتل او يصلب او ينفى من الارض او يقتل نفسا فيقتل بها وهذا يدل على ان من وجد منه الحراب من المسلمين خير الامام فيه مطلقا كما يقوله علماء اهل المدينه مالك وغيره و ا ل ر و ا ي ة ا ل أ و ل ى قد تحمل على أ ن المراد بخروجه عن ا ل إ س ل ا م خروجه عن أ ح ك ا م ا ل إ س ل ا م وقد تحمل على ظاهرها ويستدل بذلك من يقول إن آية المحاربة تختص بالمرتدين فمن ارتد وحارب ومن آية بالمرتدين في الآية ومن حارب من غير ردة أقيمت عليه تختص ارتد ردة بذلك المحاربة فعل به حارب من فمن ما من إن أحكام المسلمين من القصاص من وكذا ا السرقة وهذا رواية ل ل ق ط ع عن في أحمد ن عنه ه مشهورة ا غير و ك قال ط ا ئ ف ة من السلف إ ن آ ي ة ا ل م ح ا ر ب ة تختص بالمرتدين منهم أ ب و ق ل ا ب ة وغيره وبكل حال فحديث ع ا ئ ش ة أ ل ف ا ظ ه مختلفه ة وقد روي ع ن ا مرفوعا وروي عنها موقوفا وحديث ابن مسعود لفظه لا خ ت ل ا ف فيه وهو ثابت متفق على صحته ولكن يقال على هذا انه قد ورد قتل المسلم بغير احدى هذه الخصال الثلاث فمنها في الفاعل والمفعول من وسلم بن عن النبي الله عليه به اللواطق جاء عباس قال اقتلوا حديث صلى وقد وقد أ وأحمد خ ذ به كثير كمالك من العلماء ا ا حال محصنا كان ل للقتل بكل و موجب أو و إنه محصن ق غير روي عن عثمان أ ن ه قال لا يحل دم امرئ مسلم إ ل ا ب أ ر ب ع فذكر ا ل ث ل ا ث ة ا ل م ت ق د م ة وزاد ورجل عمل عمل قوم لوط ومنها من أتى ذات محرم لوط ذات أتى وروي ق د ان ل بقتله أ أ م ر وروي النبي صلى الله عليه وسلم قتل من تزوج ب ا م ر أ ة أ ب ي ه و أ خ ذ بذلك ط ا ئ ف ة من العلماء و أ و ج ب و ا قتله مطلقا محصنا كان أ و غير محصن ومنها الساحر وفي مرفوعا الترمذي من حديث جندب الساحر الساحر بالسيف حديث حد ضربة وذكر أ ن الصحيح وقفه على جندب وهو مذهب ج م ا ع ة من العلماء منهم عمر بن عبد العزيز ومالك و أ ح م د و إ س ح ا ق ولكن هؤلاء يقولون إ ن ه يكفر بسحره فيكون حكمه حكم المرتدين ومنها قتل من وقع على بهيمه ة وقد ورد ف ي حديث م ر ف وقال ع و به ط ا ئ ف ة من العلماء ومنها من ترك ا ل ص ل ا ة ف إ ن ه يقتل عند كثير من العلماء مع قولهم إ ن ه ليس بكافر وقد سبق ذكر ذلك مستوفى ومنها قتل شارب الخمر في المرة الرابعة وقد ورد وسلم وجوه وأخذ وغيره وأكثر الخمر المرة الأمر من متعددة عمر العلماء عن النبي بن بن به الله عليه الله شارب الرابعة العاص قتل صلى بذلك عبد في على أن القتل أن انتسخ وروي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ت ى بالشارب في ا ل م ر ة ا ل ر ا ب ع ة فلم يقتله وفي صحيح البخاري أ ن رجلا كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر فلعنه رجل وقال ما أ ك ث ر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه ه فإنه يحب الله يحب ل و و ر س ولم يقتله بذلك. وقد ل م ي ت ل بذلك ه و ق روي قتل السارق في ا ل م ر ة ا ل خ ا م س ة وقيل إ ن بعض الفقهاء ذهب إ ل ي ه ومنها ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال إ ذ ا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر ج ه م س ل م م ن حديث أحاديث سعيد وقد أبي العقيلي ضعف ه ذ ا الباب ل ك ه ا ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من أ ت ا ك م و أ م ر ك م جميع على رجل واحد ف أ ر ا د أ ن يشق عصاكم أ و يفرق جماعتكم فاقتلوه وفي ر و ا ي ة فاضربوا ر أ س ه بالسيف كائنا من كان وقد خرجه مسلم أ ي ض ا من ر و ا ي ة عرفجه و م ن ا من شهر السلاح فخرج النسائي من حديث ابن حديث الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهر السلاح ثم وضعه فدمه هدر وقد روي عن ابن الزبير مرفوعا وموقوفا وقال البخاري إ ن م ا هو موقوف وسئل أ ح م د عن معنى هذا الحديث فقال ما أ د ر ي ما هذا وقال راهويت إسحاق بن راهوي إ ن م ا يريد من شهر سلاحه ثم وضعه في الناس حتى استعرض الناس فقد حل قتله وهو مذهب ا ل ح ر و ر ي ة يستعرضون الرجال والنساء والذرية وقد روي عن عائشة ما يخالف إصحاق الحاكم رواية ابن غلاما السيف مولاه العاص علقمة علقمة على روي تفسير فخرج شهر إمرة وقد عن من عن أن بن سعيد أبي في أمه وتفلت به عليه ف أ م س ك ه الناس عنه فدخل المولى على ع ا ئ ش ة فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أ ش ا ر ب ح د ي د ة إ ل ى أ ح د من المسلمين يريد قتله فقد وجب ا دمه ف أ خ ذ ه مولاه فقتله وقال صحيح على شرط الشيخين وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من قتل دون ماله فهو شهيد وفي رواية ومن ف ي رواية و قتل دون دمه فهو شهيد ف إ ذ ا أ ر ي د مال المرء أ و دمه دافع عنه ب ا ل أ س ه ل هذا مذهب الشافعي وأحمد وهل يجب أن ينوي أنه لا يريد قتله أم لا فيه الشافعي لا لا روايتان عن الإمام أحمد أم أحمد يجب عن ينوي يريد أن وذهب ط ا ئ ف ة إ ل ى أ ن من أ ر ا د ماله أ و دمه ابيح له قتله ابتداء ودخل على ابن عمر لص ن فقام إ ل ي ه بالسيف صلتا فلولا أ ن ه م حالوا بينه وبينه لقتله وسئل الحسن عن د ا لص ن دخل بيت رجل ومعه ح د ي د ة قال اقتله ب أ ي ق ت ل ة قدرت عليه وهؤلاء أ ب ا ح و ا قتله و إ ن و ل ا هاربا من غير جنايه منهم ايوب السختياني وخرج الامام احمد من حديث عباده بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدار حرمك فمن دخل عليك حرمك فاقتله ولكن في إ س ن ا د ه ضعف ومنها قتل الجاسوس المسلم إ ذ ا تجسس للكفار على المسلمين وقد توقف فيه أ ح م د و أ ب ا ح قتله ط ا ئ ف ة من أ ص ح ا ب مالك وابن عقيل من أ ص ح ا ب ن ا ومن المالكيه ة من م إن ن قال ذلك تكرر أبيح قتله. واستدل من أباح أبي بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق حاطب بن أبي بلتع لما كتب الكتابة عليه في حق قتله قتله واستدل صلى الله وسلم لما من إلى أهل مكة يخبرهم بسير النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ي ه م و ي أ م ر ه م ب أ خ ذ حذرهم ف ا س ت أ ذ ن عمر في قتله فقال إ ن ه شهد بدرا فلم يقل إ ن ه لم ي أ ت ي ما يبيح دمه و إ ن م ا علل بوجود مانع من قتله وهو شهوده بدرا ومغفرة الله لأهل بدر وهذا المانع منتث في بدر الله لأهل حقه من بعده ومنها ما خرجه أ ب و داود في المراسيل من ر و ا ي ة ابن المسيب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب أ ب اباه ه فاقتلوه وروي مسندا من وجه آخر لا يصح أن من هذه يعرف مسندا لا واعلم الأحاديث المذكورة ما لا يصح ولا وروي آخر يصح يصح من من أن ه ق ئ ل معتبر كحديث من ضرب ب كحديث أ ا فاقتلوه وحديث قتل السارق في ا ل م ر ة ا ل خ ا م س ة وباقي النصوص كلها يمكن ردها إ ل ى حديث ابن مسعود وذلك أ ن حديث ابن مسعود تضمن أنه لا يستباح يترك يقتل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث خصال. إما أن يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين وإما أن وهو محصن وإما أن يقتل نفسا بغير حق. فيأخذ منه أنه أن دينه أن يزني أن نفسا فيأخذ وهو لا إلا ثلاث خصال ويفارق بغير بإحدى حق أ ن قتل المسلم لا يستباح إ ل ا ب أ ح د ث ل ا ث ة أ ن و ا ع ترك الدين و إ ر ا ق ة الدم المحرم وانتهاك الفرج المحرم فهذه ا ل أ ن و ا ع ا ل ث ل ا ث ة هي التي تبيح دم المسلم دون غيرها فأما انتهاك الفرج المحرم فقد ذكر في الحديث أنه المحرم انتهاك الحديث الزنا الإحصان ذكر بعد وهذا والله أ ع ل م على وجه المثال ف إ ن المحصن قد تمت عليه ا ل ن ع م ة بنيل هذه ا ل ش ه و ة بالنكاح ف إ ذ ا أ ت ا ه ا بعد ذلك من فرج محرم عليه أ ب ي ح دمه وقد ينتفي شرط ا ل إ ح ص ا ن فيخلفه شرط آ خ ر وهو كون كاللوار أو الواطئ وطئ أو غيره كما الفرج لا يستباح بحال إما مطلقا أو في حق كما وطئ ذات في محرم بعقد حق فهذا الوصف هو ل ي ك ن ق ا ئ محل ا مقام ا ل إ ص ا ن و خ ف النزاع عنه هذا هو م ح بين العلماء و ا ل أ ح ا د ي ث د ا ل ة على أ ن ه يكون خلفا عنه ويكتفى به في إ ب ا ح ة الدم وأما سفك الدم الحرام فهل يقوم مقامه إثارة الفتن المؤدية إلى سفك ف ه ل يقوم ق م الدم م ه إثارة ا ف ت ن ا ل م ؤ ي ة إلى ل سفك ا د ا جماعة المسلمين وشق العصى ء كتفريق وشق وكذلك ا ا لإمام ثان ا ل ودل ل م ب ي ع ة ف ا عورات المسلمين ر على ه ا هو م ح النزاع ما إباحة القتل بمثل هذا يدل على بمثل عن عمر وقد روي و ذ ل ك شهر السلاح لطلب القتل هل يقوم مقام القتل في إ ب ا ح ة الدم أ م لا فابن ا ل زبير و ع ا ئ ش ة ر أ ي ا ه قائما مقام القتل الحقيقي في ذلك في وكذلك قطع الطريق بمجرده هل يبيح القتل أ م لا ل أ ن ه م ظ ن ة لسفك الدماء ا ل م ح ر م ة وقول الله عز وجل من فكأنما جميعا إنما أحدهما نفسا نفس الناس أنه النفس بشيئين بالنفس والثاني قتل قتل قتل الأرض يدل على بالفساد الأرض فساد في في يباح بغير أو ويدخل في الفساد في ا ل أ ر ض الحراب و ا ل ر د ة والزنا ف إ ن ذلك كله فساد في ا ل أ ر ض وكذلك تكرر شرب الخمر و ا ل إ ص ر ا ر عليه هو م ظ ن ة سفك الدماء المحرمه ة الصحابة وقد اجتمع ع في د حده لجلد عمر على حده ثمانين وجعلوا ثمانين مظنة الموجب الثمانين السكر الافتراء والقذف الموجب لجلد الثمانين ولما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن الاشربه والانتباه في الظروف قال ان احدكم ليقوم الى ابن عمه يعني اذا شرب فيضربه بالسيف وكان فيهم رجل قد اصابته جراحه من ذلك فكان يخبئها حياء من النبي صلى الله عليه وسلم ف ه ذ اما كله يرجع إلى ل يرجع إباحة ا د ب ل ق ترك ل لمظان القتل مقام حقيقته لكن هل نسخ ذلك محل إقامة مقام حقيقته باق هذا النزاع أم حكمه هو محل النزاع؟ وأما نسخ ت هو الدين و م ف ا ر ق ة ا ل ج م ا ع ة فمعناه الارتداد عن دين المسلمين ولو أ ت ى بالشهادتين فلو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الله الله صلى عليه وهو مقر بالشهادتين أ ب ي ح دمه ل أ ن ه قد ترك بذلك دينه وكذلك لو استهان بالمصحف و أ ل ق ا ه في القاذورات أ و جحد ما يعلم من الدين ب ا ل ض ر و ر ة كالصلاه ة وما أشبه ذلك مما يخرج من الدين. وهل يقوم مما من مقام من إسلام الخمس الدين أركان هذا أشبه أ شيء ينبني ذلك ذلك على ترك يخرج ن هل يخرج من الدين ب ا ل ك ل ي ة بذلك ام لا فمن ر آ ه خروجا عن الدين كان عنده كترك الشهادتين وانكارهما ومن خروجا فاختلفوا لكونه لكونه لم مباني الاسلام ام لا؟ لكونه لم يخرج عن الدين الدين عن الدين هل يلحق القتل لا يره في يخرج بتارك ترك احد ومن هذا الباب ما قاله كثير من العلماء في قتل ا ل د ا ع ي ة إ ل ى البدع ف إ ن ه م نظروا إ ل ى أ ن ذلك شبيه بالخروج عن الدين استخفى كان المنافقين إذا استخفوا وإذا دعا بإفساد الأمة النبي ووسيلة إليه بذلك ولم إلى ذلك تغلظ جرمه بإفساد دين الأمة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دين وقد ذريعة غيره فإن عن وهو حكمه جرمه حكم صح ا ل أ م ر بقتال الخوارج وقتلهم وقد اختلف العلماء في حكمهم فمنهم من قال هم كفار فيكون قتلهم لكفرهم ه ومنهم من قال إنما لفسادهم في الأرض بسفك دماء المسلمين وتكفيرهم لهم وهو قول مالك وطائفة من أصحابنا الابتداء بقتالهم والإجهاز م من إنما دماء المسلمين مالك من يقتلون قول وطائفة وأجازوا أصحابنا قال الأرض الابتداء على في ي بسفك ر ح ج ومنهم من قال إ ن دعوا إ ل ى ما هم عليه قاتلوا و إ ن أ ظ ه ر و ه ولم يدعوا إليه لم ي ق اليه ت و وهو نص أحمد وإسحاق وهو ا نص أحمد ر ج ع دعا بدعة إلى إلى قتال من دعا إلى بدعة مغلظة من م ن و م من لم ي ر ى البداءة ب ق ت ا ل ه م ح ت ى يبدأوا ب ا ت ل يبيح قتالهم دماء من سفك و ن ح و ه كما روي عن علي وهو قول الشافعي وكثير من أ ص ح ا ب ن ا وقد روي من وجوه م ت ع د د ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر بقتل رجل كان يصلي وقال لو قتل لكان أ و ل فتنه ة و آ خ ر ا و ف ي ر و ا ي ي ة لو قتل لم خ ت ل ف ر ج ل ا ن من أمتي حتى يخرج الدجال خرجه رحمه الله الإمام أحمد وقد غ ي فيستدل ر ه بهذا على ت ت ل ل ا م ب ع عن إذا كان قتله يكف شره عن المسلمين يكف قتله شره ي و حكى س م مادة الفتن وقد ح ابن عبد البري وغيره عن مذهب مالك جواز قتل الداعي إ ل ى البدعه ة فرجعت نصوص القتل نصوص ل ك ا ما في حديث ابن مسعود بهذا التقدير ولله الحمد إلى ولله مسعود في حديث وكثير من العلماء يقول في كثير من هذه النصوص التي ذكرناها ها هنا إ ن ه ا م ن س و خ ة بحديث ابن مسعود وفي وجهين مسعود النصوص وابن مسعود من قدماء المهاجرين وكثير النصوص يعلم حديث سيما المهاجرين هذا أحدهما أنه كلها لا ابن كان متأخرا لا قدماء نظر من أن عن من من تلك تلك يرويها من ت أ خ ر إ س ل ا م ه ك أ ب ي ه ر ي ر ة وجرير بن عبد الله و م ع ا و ي ة ف إ ن هؤلاء كلهم روا حديث قتل شارب الخمر في ا ل م ر ة الرابعه والثاني ولو الخاص لا أن بالعام ولو كان العام متأخرا كان في الصحيح الذي عليه جمهور العلماء لأن دلالة الخاص على معناه بالنص لأن على جمهور و د ل ا ل ة العام عليه ب ا ل ظ ا ه ر عند ا ل أ ك ث ر ي ن فلا يبطل الظاهر حكم النص وقد روي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر بقتل رجل كذب عليه في حياته وقال لحي من العرب إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ر س ل ن ي و أ م ر ن ي أ ن أ ح ك م في دمائكم واموالكم ن وجوه وعلى متعددة كلها ضعيفة وفي بعضها ان هذا الرجل كان قد خطب ا م ر أ ة منهم في ا ل ج ا ه ل ي ة فابوا ان يزوجوه وانه لما قال لهم هذه ا ل م ق ا ل ة صدقوه ونزل على تلك ا ل م ر أ ة وحينئذ فهذا الرجل اباحة الى النبي الله وهذا ذلك صلى عليه وسلم الدين مسلم كفر وردة قد زنى ونسب عن وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا بقتل القبطي الذي كان يدخل على ام ولده م ا ر ي ا وكان الناس يتحدثون بذلك فلما وجده علي مجبوبا تركه وقد حمله بعضهم على ان القبطي لم يكن اسلم بعد وان المعاهد ة اذا فعل ما يؤذي المسلمين انتقض عهده فكيف إ ذ ا آ ذ ى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بل كان مسلما ولكنه نهي عن ذلك فلم ينته ي حتى تكلم الناس بسببه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وآذى النبي صلى الله عليه وسلم النبي الله فراشه مبيح للدم لكن لما ظهرت براءته بالعيان للناس براءة مارية صلى عليه للدم لكن تبين مبيح في ظهرت فزال السبب المبيح للقتل وقد روي عن ا ل إ م ا م أ ح م د أ ن ن ب ي صلى الله عليه وسلم كان له أ ن يقتل بغير هذه ا ل أ س ب ا ب ا ل ث ل ا ث ة التي في حديث ابن مسعود وغيره وسلم وسلم معصوم ليس يشير عليه يعزر عليه التعدي رأى له كأنه أنه الله له لأنه الله ذلك إلى صلى بالقتل ذلك مصلحة صلى إذا كان أن من و ا ل ح ي ي ف و أ م ابو غيره فليس له ذلك لأنه غير فليس عليه التعدي له لأنه ذلك مأمون ا ل ه ى قال أبو داود سمعت أ ح م د سئلة عن حديث أ ب ي بكر ما كانت ل أ ح د بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن ل أ ب ي بكر أ ن يقتل رجلا إ ل ا ب إ ح د ى ثلاث والنبي صلى الله عليه وسلم الله كان صلى عليه له ذلك أن يقتل أن وحديث أ ب ي بكر المشار إ ل ي ه هو أ ن رجلا كلم أ ب ا بكر ف أ غ ل ظ له فقال له أبو برزة أ ل ا أ ق ت ل ه يا خ ل ي ف ة رسول الله فقال أبو بكر ما كانت ل أ ح د بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يتخرج حديث الأمر هذا القبطي ويتخرج عليه أيضا حديث بقتل الأمر الأمر هذا بقتل السارق إ ن كان صحيحا ف إ ن فيه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم امر ل ل عليه ل ه و س أ م بقتله في أ و ل م ر ة فراجعوه فيه فقطعه ثم فعل ذلك أ ر ب ع مرات وهو ي أ م ر بقتله فيراجع فيه فيقطع حتى قطعت أ ط ر ا ف ه ا ل أ ر ب ع ثم قتل في ا ل خ ا م س ة والله تعالى أ ع ل م